الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر كلا لا, لا و ذ ر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان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 قرآنه ث م إن س و ع ه النابلسي ب للعلوم ة و ا ل ن ا ظ ر ة س ل ى ر ب ه ا ناظرة و و م و ه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 الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا تنكذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى فأولى ث م أ الله ى أ ي ح ا ل إ ن س ا ن أن يترك س د الجزء أ م يكن الثاني م ك علقة فخلق ف س فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى